حيث جعله على ثلاثه فصول ومضى كلامه وتعليق على الفصل الأول والثاني قال الفصل الثالث في ادابه في دروسه وقراءاته في الحلقه وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة ما يعتمده فيها أي في دروسه وقراءته وقوله والرفقه اراده ما يتعلق به الاقران الذين يقراون معه العلم عند عند الشيخ قد ذكرنا سابقا ان مصنف رحمه الله تعالى اكثر ما يعتني به ما يتعلق به المدارس القديمه وهنا الطالب يكون في مدرسة فينزل فيها ويقرا على على شيخه وكل واحد منهم يقرا على الانفراد قال وهو 13 نوعا اي هذا النوع معدود به بهذه الاداب المذكوره وذكر فيه النوع الاول او اشار للنوع الاول بقوله أن يبتدئ اولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ويجتهد على اتقان تفسيره وسائر العلوم من آخر كلامه رحمه الله تعالى اشار في هذا النوع الى أن من الاداب المتعلقه ب طالب العلم في درسه أن يعتني به بالحفظ والحفظ يعتبر ركنا في الطلب والتحصيل الذي لا يحفظ لن يتعلم كذا قال العلم لا علم إلا إلا بحفظه الذي لا يحفظ لا لن يتعلم لان لن يتعلم مراد انه لن يتعلم بمعنى انه لن يكون عالما قد السفيد ويتعلم الفرض العين فيما يتعلق باحكام الدين احكام الشرع والعمل بالصلاه وتفاصيلها ونحو ذلك ويعمل بما يسمع لاسيما اذا كان عامين هنيذ يتعلم ما يجب عليه وما لا يعذر به بجهله وأما وهذا لا يشترط فيه أن يحفظ دليل ان يحفظ النص من قرانه ومن السنة وإنما يشترط فيه أن يفهم الحكم الشرعي وكيف يعمل به وأما طالب العلم الذي يريد ان يتأصل على طرائق العلم هنيذ لابد من طريقه ومنهج معروف وقائم هذا المنهج على الحفظ وإذا قلنا الحفظ وقال اهل العلم الحفظ ليس المرض الحفظ المجرد للالفاظ بل لابد ان يجمع بين الحفظ والفهم اذ الفهم هو المقصود اصلا وهذه العبارات التي تحفظ من متون سواء كانت منثوره أو منظومه انما هي مقصوده لغيرها يعني تحفظ هذه الالفاظ لبقاء العلم وهذا العلم دلت عليه هذه الالفاظ وهذه التراكيب حينئذ وضع العلم في هذا المتن ايدين العمل بهذا العلم هو ما وجد فيه في هذا المتن اذا لابد من حفظه لابد من فهمه والفهم هو العاصمه اذا لابد أن يجمع بين هذين الامرين اولا أن يحفظ وثانيا أن يفهم بل الفهم مقدم على على الحفظ وابن القيم له كلام كثير وكذلك العلم فيما يتعلق به من الحفظ وابن الجوزي له القدح في هذا حيث صنف كتابا في الحث على على الحفظ وابن جوزي وكتاباته هذه ينبغي نعتني به نعتني بها طالب العلم لا إذا اذا عرف على الوجه الصحيح فيعتني به بعض مصنفاته لا سيما في كتابه الحث عن الحفظ وكذلك صيد الخاطر فيه فوائد جمه وكذلك الاذكياء وله اخبار الحمقى والمغفلين كذلك فلا باس بالنظر النظر فيه قال ابراهيم تبارك وتعالى في مقدمه كتابه الحث على الحفظ ونحن اختصرنا كلامه الذي نحتاجه هنا قال وقد كان خلق كثير من سلفنا يحفظون الكثير من الأمر يعني السلف كانوا ماذا كان ديدنهم الحفظ لا بد من الحفظ لا يعرف أحد من السلف إلا وهو حافظ قل أم كثروا محفوظه لكن لا بد بماذا لا من الحفظ وان قل لا. وان قل لا. قال وقد كان خلق كثير من سلفنا يحفظون الكثير من الامر فاله الأمر إلى اقوام يفرون من الاعاده ميلا إلى الكسل لان الحفظ لا بد من ماذا لابد من إعادة الحفظ قائم على الاعاده ثم الاعاده هذه تختلف لعادة عن التكرار لابد بد ان تكرر الايه عليد هذا يحتاج يحتاج لمئه مره 200 500000 يختلف من شخص الى الى شخص فالذي يكسل عنه الاعاده لن يحفظ فلما فلما ثقل المتakhirون الاعاده وما استطاع يجلس من أجل أن يعيد وان يكرر حينئذ ما له ماذا إلى ترك الحفظ لذلك تجده في العصور المتاخره لا سيما لما فتحت المدارس ونحو ذلك صار يحارب الحفظ ولذلك لا يوجد في المدارس مثلا لا يوجد متون تحفر وانما كتب تدرس فقط صار نظرا صار النظر فيها أو في العلم باعتباري فهم فقط دون الحفظ وامما الحفظ فهذا قد يختطف بعض التعاريف وبعض الاشياء التي تكرر حينئذ تكون هي الاصل فيه بالعلم ولذلك لم يتخرج علماء قال فآل الأمر إلى اقوام يفرون من الاعاده ميلا إلى الكسن فإذا احتاج أحدهم إلى محفوظ لم يقدر عليه لانه اعتاد على ماذا على عدم الحفظ الذي يكون بعيدا عن الحفظ اذا اراد ان يحفظ ولا جزاءه حين يذ سيره ماذا سيديده كالجبال لانه معتاد لكن الذي يكون معتادا مع الحفظ ويحفظ يوماً بعد يوم هذا يسر عليه الحفظ يسر عليه الحفظ وهذا معلوم من تجارب العلم القديمه والحديثه قال فاذا احتاج احدهم الى محفوظ لم يقض عليه ثم قال وقد تاملت على المتفقهه انهم يعيدون الدرس مرتين أو ثلاثه فإذا مر على احديم يومان نسي ذلك نسي ذلك لماذا لكونه لا يعيد واعاده الدرس مرة أو مرتين هذه لا لا يوثق فيها ولا بها لماذا لانها ليست طريقا موصلا إلى الحفظ هذا قد يوجد في بعض الناس لكنه من النوادر ان يكرر مره واحده او مرتين فترسخ المعلومه فيه في راسه هذا قليل جدا من النوادر حين يدن هذا الحفظ يعبر عنه بانه حفظ فطري والحفظ حفظان حفظ فطري وهذا النوع منه ان يسمع فيحفظ مباشره او يكرر مره او مرتين وحفظ كسبي حينئذ يكون ماذا يكون بي بالتكرار يكون بي بالتكر لا بد من, من الاعاده فإذا اعاد وكرر مرة أو مرتين أو ثلاثه بعد يومين أو ثلاثه يعرف مقدار ما ما كره الحفظ املا ولذلك اذا اراد ان يعرف الإنسان هل يحفظ او لا هل حفظه أو لا فلينظر بعده بايام كيف هو إن كان مستحضرا له بلفظه فقد اتقن واحكم حفظه وان لم يكن وتتعتع فيه حينئذ يحتاج الى ماذا إلى مراجعه الى أن يرجع إلى حفظه فحفظ حينئذ يكون ماذا يكون فيه تعتعه لذلك <تصفيق> لانه أراد أن يسترجع ما ما فلم يجد المحفوظ بعينه بل وجد بعض الفاضه ودل ذلك على انه لم يحكم ولم يتقن المحفوظ اذا الحفظ حفظان تمي هذا حفظ كسبي وهذا هو المضطري فلا تجعل نفسك مع الأول وانما تجعل نفسك مع مع الكسبي الا تغتر حينئذ تقول انا حفظي كسبي فيحتاج الى الى تكرار التكرار والاعاده هذه تختلف من زيد الى عبيد هذا قد يحفظ من 50 مرة وهذا قد يحفظ من من 100 مره هذا يحتاج الى 200 الى 500 لا باس تكرار يحتاج لا إلى تكرار حين إذا حفظ زيد من الناس في مئة مرة لا يرز من ذلك أن يجعل ميزانا يقول لا بد ان تكرر مئة مرة هذا خطا ليس بصوابت قد يحفظ دون ال وقد يحفظ زيادة على على ال 100 هذه ترجع لا إلى العقول وترجع إلى الادراكات والتجارب والنظر فيها انما دل على أنه يختلف باختلاف الأشخاص لأن الذي يحفظ وذهنه فيه شيء من الانشغال يحتاج الى مزيد من التكرار والذي يحفظ وقد فرغ ذهنه من كل شيء قد يحتاج الى أقل عددا من من التكرار إذا يختلف من زيد الى الى عبيد وليس له قاعده الا واحده وهي انه لا بد من الاعاده والتكرار أقل التكرار طبعا لا يمكن تفسر باثنتين وثلاثه واربعه لا بد ان يكرر ثم أنت الذي تحدد مع المراس والنظر التجارب أقل ما يمكن أن تحفظ جره مره تجعل الأقل مثلا خمسين مرة ثم تنظر بعد ذلك بايام هل بقي الحفظ او لا ان حصل فيه تعتعه فزيد ال 50 مضاعفته وهذا احسن حينئذ تجعل ال ثم بعد ذلك تنظر هل نسيته او لا حصلت تعتعه او لا فاذا كان متقنا تج على هي التكرار في غالب أمريكا وما زاد حينئذ يعتبر باختلاف المتون لأن الالفاظ قد تكون ظاهره واضحه بين وهي سهلة في الحفظ والتكرار ال تكفيها وقد ياتي بعض الأبيات او بعض المنثورات او بعض الايات كذلك يكون فيها صعوبة في الالفاظ يحتاج الى زياده في في التكرار اذا القاعدة الأولى أنه لا علم الا بحفظ هكذا لا بد من هذا لا علم الا بحفظ اذا لم تحفظ لسه بشيء حتى في امور الدنيا إذا لم تحفظ لس لسه, لسة بشيء ثانيا الحفظ هو التكرار والاعاده هذا المراد به فلا بد من اعاده و تكرار ثالثا لا بد من تكرار كثير وهذا يحدده الانسان بي بنفسه لا يقلد غيره قلت لك في أول امن حتى هذا الكتب لا تعمل بكل ما فيها باب النصيحه لا تعمل بكل ما ما فيها لانه وضعت في زمن غير الزمن الذي انت فيه ثم أمور تتعلق بماذا تتعلق بحياتك انت وفهمك وذهنك إلى اخره ولا تقلد غيرك في المناهج إلا في الاصول العامه كقولنا لابد من حفظ لابد من تكرار لا اشكله لكن تفاصيل هذه الأصول وتفاصيل هذه القواعد هذه ترجع اليك لا شك أنك تستفيد من تجارب السابقين لا سيما من اهل العلم لكن ليست هي الاصل التي لا يحل لك أن تتجاوزها بل لابد ان يكون لك تجارب ولابد ان يكون لك نظره خاصه بنفسك وحياتك قال هنا نجوزي وقد تاملت على المتفقه يعني في زمانه متفقه هذا لفظ يطلق على اي شيء على من ينتسب الى الى الفقه وليس بفقيه ما ينتسب إلى الى الفقه وليس به بفقيح المرض به المتفقه يعني على جهه العموم يعني الذي يتعالم وليس هو من من العلم قال انهم يعيدون الدرس مرتين أو ثلاثه ثلاث مرات ومع ذلك لا يستفيدوا شيئا وانما يضيع وقته الذي يحفظ دون دون العدد الذي يكون صالحا له هذا يضيع وقته لانك تجلس وتحفظ مثلا سوره البقره لا شك لا نمثل بالقران لانه يؤجر على على التكرار ولو لم يحفظ لكن لو اراد ان يحفظ نظما ما أو نثرا ما حينئذ يكرر مره ومرتين وثلاث ويمشي شهرا أو شهرين وهو يظن انه يحفظ المتن ثم بعد ذلك لا يكون متقنا فيحتاج الى أن يرجع اليه مرة أخرى لاسيما اذا انتهى منه وتركها وانتقل إلى الى متن آخر حينئذ ياتي إلى المتن السابق فاذا به اكثره منسي ضاع ذهب اذن الوقت الذي صرف سابقا اين هو اين ذهب ذهب ضياعا ذهب سدى حينئذ يحتاج الى وقت اخر هو نفسه تميل الى ماذا الى ان يضبط هذا المتن فتميل نفسه الى ان ان يعيد الكره مره ثانيه فياخذ المتن من اوله ويعيد 100 مره الى اخره والثانيه اخره ثم يتركه ثم بعد ذلك يحتاج الى أن يرده مره اخرى هكذا كل هذا التسلسل هذا ضياع وقت للانسان حيث لا يشط وانما لو اتقن اولا الحفظ لمحتاج أن يحفظه مرة أخرى لا شك انه قد تاتي مواضع تحتاج الى تكرار نحو ذلك لكن ليس كالمتني من اوله إلى الى اخره هذا ضياع للوقت ولذلك قال هنا ابن الجوزي منكرا على على متفقهه زمانه بانهم يعيدون الدرس مرتين أو ثلاثه فإذا مر على احدهم يومان نسي ذلك وإذا افتقر إلى شيء من تلك المساله في المناظره لم يقدر على ذلك فذهب الزمان الأول ضائعا يعني الحفظ الاول والتكرار ذهب ضائعا ويحتاج أن يبتدئ الحفظ لما فيه اولا يحتاج أن يبدأ مره ثانيه فاي شيء أي محفوظ تحتاج أن تحفظه مره ثانيه فاحكم على الزمن الأول الذي ذهب بأنه ضياع ذهب سدى ذهاب سدى قد يقول قائل انا اوجر على ذلك الزمن لأنني في عبادة نحن لا نبحث في هذا تؤجر او لا تؤجر أنت في معصية أو في طاعه نحن لا نبحث في هذا وانما نبحث في ماذا في المحفوظ ذاته كما نقول لطالب العلم اذا جلس بين إذا جلس في حلقات العلم أراد أن يستفيد وان ينتفع كيف يستفيد من الدرس كيف يأخذ الخلاصه وكيف يكتسب هذه المعلومات التي قيلت في الدرس فتبقى ماذا في ذهني وليس المراد ماذا أنه يقال له قوم مغفور لكم نحو ذلك قل لا هذا هذا ليس البحث فيه البحث بماذا في, في كيفية الاستفادة من من الدرس في كيفية الحفظ ليس بكونه يؤجر أو لا يؤجر ولذلك قد يبقى الانسان 20 سنه وهو يحاول أن يحفظ القرآن ولا يحفظه ما اجر لا ان شاء الله ماجور اذا صلحت النيه لكن هل حفظ القران اولى هذا البحث لماذا لم تحفظ القران لماذا لم تختم القران اذا ثم خلل او لا بحثنا في هذه الجزئيه وليس لماذا كونه يؤجر او لا يؤجر كل من اراد طاعة وسعى فيها ولم يتمكن فهو ماجور وهو معنى أن الذي يرغب في العلم وان يكون عالما نافعا للامه الى اخره أنه إذا مات دون تحقيق رغبته يكون ان شاء الله تعالى مع العلماء يحشر مع بنيته كذلك هذا الاصل هذه النصوص تدل على على هذا فبحث ابن في ماذا في جزئية معينه تبي لا تدخل هذا في ذاك لأن بعض الناس ثقيل لو انت تضيع الوقت قال لها كيف ضيعنا أنا معجور ليس بحثنا في هذا فحدد ابن محل البحث قبل النظر فيه في المساله من اصلها فابن جوزي هنا رحمه الله تعالى يقول ماذا الذي يعيد الدرس مرة او مرتين هذا سيضيع منه سيضيع منه اذا جاء في مناقشه وجاء في مناظره افتضح لانه من ما بقي معه شيء كله ضاع <تصفيق> فالذي لابد من الرجوع الى الى حاله الأول ويحتاج أن يبتدئ الحفظ لما فيه اولا والسبب انه لم يحكمه يعني لم يتقنه لم يحفظه هو السبب لماذا ضاع المحفوظ لانك لم تحفظه زين <تصفيق> هذا الاصل لماذا ضاع لانك لم لم تحكمه لانك لم تحفظه متقنا له ولم يكن الحفظ عنيد متقنا هذا هو السبب اذا إذا عرفت السبب بطل العجب حينئذ لماذا احفظ وانسى لانك لم تكرر ولم يكن الحفظ عنيد على طريقة حسنة عند اهل العلم هذا السبب جعل الجوزي رحمه الله تعالى يؤلف هذا الكتاب وهو الحث على الحفظ واجعل هذا في مقدمته مبينا أن في زمانه هو رحمه الله تعالى في زمانه ان الناس قد اعرضوا المتفقه عن الذين يتسمون بالعلم ليس عامه الناس وانما من ينتسب الى الى العلم اعرض عن عن الحفظ وهذا يوجد حتى في هذا الزمان هذا يقول الحفظ وتكرار لنسخه أخرى يعني لا فائده منه فإذا حفظت الالفيه او حفظت ما يتعلق به المتون الفقهيه ماذا استفدت ليس ليس ثم شيء جديد وانما هو نسخه اخرى هذا لا يقول الا احمق لا يعرف معنى العلم ولا يعرف معنى ما ينبني على الحفظ لانه اولا هو لم يحفظ إذ لو كان حافظا لعرف ماذا قدر الحفظ لكن من جهل شيئا عاداهم وهو يجهل ماذا يجهل الحفظ اذا الذي ينازع في حفظ طلبه العلم للمتون هذا ما عرف العلم ولا عرف حقيقه العلم نعم ثم منازع في بعض المتون لا شك في يعني في الطريقه في في الذي يحفظ لا اشكال في قد ينازع في هذا في بعض الاشياء لان الاصل ان الطالب انما يعتمد ما اعتمده اهل العلم ولا ياتي بالجديد كلما جاء جاءت ازمان جديده او طبع كتاب جديد ولو كان لعالم جليل ولكنه لم يكن مخدوما بالكتاب الشروح ونحو ذلك الاصل عدم الاشتغال به بهذا هذا ينازع فيه لكن الاصل ماذا الاصل متفق عليه قال ابن الجوزي في كتابه في بيان اهميه الحفظ ودلل عليه بالمنقول والمعقول قال أما المنقولات في حفظ العلم فكثيرا كل دليل جاء في الثناء على العلم وعلى اهل العلم فهو دليل على حفظ العلم لانه لن يتم إلا كذلك اولى كل دليل جاء في الثناء على العلم والحث على العلم وبيان العلم بل الامر به فهو أمر به بالحفظ لانه لا يتصور من حيث الحس والمشاهد أنه يحفظ علم أنه انه يثنى على علم ولا يكون محفوظا لانه لن يستقر في اذهان الناس وإذا كان كذلك حينئذ نقول كل دليل استدل به على هذا قال رحمه الله تعالى ويكفي منها قوله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات اتى بايه تدل على ماذا على مكانه العلم والعلماء لماذا لانهم لم يصلوا إلى ذلك إلا بالحفظ الا بالحظ وقال ويكفي من المعقوف قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكه لتضع تضع اجنحتها لطالب العلم ولن يكون طالب علم إلا الا بحفظ هكذا قاعده متفق عليها بين اهل العلم في الجملة أنه لا علم إلا الا بحفظ وكل دليل ولذاك استدل بايه وحديث وكل منهما في فضل العلم والعلماء ولم يكونوا علماء ولن يتحقق حفظ العلم الا بالحظ واضح هذا اذا كل دليل مما مر معنا اولا من اول الكتاب هو دليل على حفظ العلم وكذلك مذاكرته لانه لن يكون من اهل العلم الا اذا صارت عنده ملكه ومعلوم به الواقع والحس والعقل والمشاهد أنه لن يكون عنده علم وملكه الا بالمذاكره او لا يمكن ان لا يذاكر ويكون عالما لا يمكن اذا كل ذلك يكون داخلا في في الايات ولذلك هذه الآيات تأمر بالعلم وبما لا يتم العلم إلا به صحيح او لا قاعده او لا تامر بالعلم وتثني على العلم وكذلك كل وسيلة يتحقق بها العلم فهي داخله في مفهوم الايات الامر بها والثناي على اهلها ومن ذلك بل من اجله الحفظ والمذاكرة أو لا الدليل الواضح نعم قال ويكفي من المعقولات ان العلم يدعيه من ليس من اهله وينفر من النسبه إلى الجهل يعني الجاهل اذا قل له انت جاهل غضب عليك واذا قلت له انت عالم فرح او لا يفرح بنسبته إلى العلم ويغضب منك اذا نسبت إلى الى الجهل وهو جاهل قال لا يخفى أن ارتفاع قدر العالم مقدار علمه فان قل قلت رفعته لا يخفى على ان نظر المتامل ان العالم هو ما يحسنه قيمه كل امرئ ما يحسنه كما ذكر عن علي رضي الله تعالى فان قل قلت رفعتهم وفي الحديث يقال لقارئ القرآن اقرا ورقا فمنزلك عند اخر ايه تقرا بها يقرا شيئا محفوظا او لا محفوظا اذا حفظ 100 ايه هل هو كما من حفظ 50 الجواب لا من حفظ 1000 ايه هل هو كما من حفظ 100 اذا الحفظ معتبر او لا حفظ معتبر اذا هذا النص يدل على, على هذا اذا الحفظ دل عليه الشرع فالذي يعاديه والذي ينابذه والذي يزهد فيه انما يصادم الشرع يصادم ادله انتبه ليه لهذا قال وليس من حفظ قال ابن الجوزي وليس من حفظ نصف القرآن كمن حفظ الكل قطعا هذا لا يحتاج إلى الى سدلال. ولا من حفظ مئة حديث كمن حفظ 1000 الذي يحفظ الف حديث هذا اكمل ويوصى بكونه حافظا وعلى هذا فليس العلم الا ما حصل بالحفظ لا علم الا بحفظ لا علم الا بحفظ لا علم لا نافيه للجنس وعلم هذه نكرة في سياق النفي الا هذه الايجاب بحفظ هذا مراد به منطوقه ومفهومه انتبه لهذا هذا مما ينازع فيه بعض الجهل الان اذا قال وعلى هذا فليس العلم الا ما حصل بالحفظ اما الذي لا يحفظ هذا يزول ولذلك انتبه نفسك يا طالب العلم إذا حفظت مسألة وكررتها واتقنتها وبحثتها ها ثبتت وإذا قرأت كتابا مجلدا هكذا جردته جردا فاسال نفسك بعد ايام لا أقول بعد سنة فإذا به معلومات ثقافه وقراءه مجلدا 400 صفحة في مسائل متنوعه حينئذ الذي يبقى ما هو معاني مقتطفه من هنا وهناك اذا هذا وسيلة للعلم الجواب لا الذي تحفظه وتقرره وتعيده وتكرره وتذاكره عشرات المرات هو الذي يرسخ في النفس حينئذ نكون ماذا يكون علما هذا أمر لا يحتاج إلى تدليل أنت في نفسك لابد ان يرجع الانسان إلى نفسه فإذا كان كذلك إذا حفظ الشيء رسخ معه وبقي وبقي في ذهني حينئذ نقول هذا هو العلم الصحيح وأما المعاني التي تبقى في الذهن مده من الزمن ثم تزول هذه لا تنصح بكونها علما فالعلم إنما يكون علما لما لما يرسى واما مجرد لذلك العلم لا ينصح به طالب انه يجتهد في الجرد دون ان يكون عنده اصل فالذي عنده اصل يحفظه كمثلا الزاد ثم بعد ذلك يجرد هذا يستحسن هذا لابد منه لكن إذا لم يكن عنده ثم يجرد ثم ينضب المطولات وليس عنده اصل يعني محفوظ متن هذا يتعب فيه في, في العلم لان تبقى ماذا تبقى معلومات متطايره هكذا يمله الوه ويسرى ولا يبقى شيء راسخ قال رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق ابن همام كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده يعني وانشد ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما حواه الصدر وتبقى الأصول ليس العلم كل قطعا هذا العلم واسع غزير ليس كل علم قد يبقى في الذهن نحن لكن كل علم له ماذا له اصوله له اصوله فالذي يحفظ في المتون لا سيما المتوسطه هو أصول كل علم فاذا حفظها الطالب وفهم معانيها وادلتها معه علمه وما زاد على ذلك من أقوال اهل العلم والنظر في تفريعات المسائل والنظر في اختلاف العلماء فهذا زائد على اصل علمي زائد على على اصل هذا ان بقي او الى اخره امر سهل لكن المرض ماذا أصول علمي المتون التي اصلها اهل العلم تكون اصلا في كل فن هذه التي يعتنى بها وهذا الذي يذكره العلم في ماذا في كتبهم فيما يتعلق به بيان الطريقه المعتمد في العلم ثم بين الرحمن تعالى في كتابه ذاك قال في بيان وقت الحفظ وانه يبدأ منذ الصغر فقال ومتى اعتدل المزاج يعني البدن الطبيعه وتكامل العقل أوجب ذلك يقالت الصبي من حال صغره فتراه يطلب معالي الأمور ولذلك قد ولد بعض الصبيان ماذا عند اقبال عن العلم قل لا تجد عند الكبار وان كان ذا عزيز اليوم لأن الناس الامور الدخيله هذه تفسد عليه من كثير الالعاب ونحوها فينشا الطفل من الصغر سنتين وثلاثه وفي العاب إلى الى الى العاشره أبوه أو ابوه لكن في السابق كان يترك هكذا عينيد قد يحفظ القران من صغره الاخر ييكون عنده شيء من النضوج العقلي قد لا تجد عند الكبار عينيد تمين نفسه إلى ماذا الى العلم الشرعي ولذلك اكد هنا بي بهذا المعنى قال واوجب ذلك يقضى الصبي في حال صغره فتراه يطلب معاني الامور فإن طلب رفعه الدنيا دل على قصور فهمه لان من استحضر عقله دله على خالق وجبت عليه طاعته وامتثال اوامره فطلب التقرب إليه وعلم أنه لا يقرب إلا بالعلم والعمل فجد في تحصيل ذلك من غير آمر ولا محرض فتراه يطلب الغايه في العلم ثم يخرج به الأمر إلى الزهد في الفاني وتحصيل كل ما يمكن من الفضائل ثم يرتقي أو يترقى ثم يترقى إلى محبة الحق سبحانه ومن كمل وفقه من كمل عقله ووفق وقال الله تعالى ولقد اتينا إبراهيم رشدَه من قبل وكنا به عالمين فهذه صفه الغايه وذلك لا يحتاج إلى محرض لان همته تمشي به وهو قاعد ثم يتفاوت الصبيان بعد ذلك فمنهم من يحتال إلى محرض وهم الاكثر ومنهم من تنبهه بايس لتنبيه ومنهم من يتعب معه الرائد وجبلته لا تقبل الرياضه يعني اقسام الناس هكذا هذا حال الناس اكثر الناس قد لا يصلحون للعلم لكن قد يوجد من من الصغار من يصلح من, من الصغار وقال في الحث على تربيه الصبي على الحفظ ومتى اعتدل المزاج وتكامل العقل أوجب ذلك يقلت الصبي فمن رزق ولدا فليجتهد معه والتوفيق من وراء ذلك فينبغي له أن يعوده النظافة والطهارة من الصغر ويسقفه بالاداب فاذا بلغ 5 سنين اخذه بحفظ العلم هكذا ولذلك العلماء سابقون الذين لهم شأن فيه في الدين أكثرهم بداوا من الصغر اكثرهم بداوا بالصغر ولذلك من من فاته العلم لا يستطيع يراه ماذا في ولده هل يدن ينشئ ابنه تنشئه صحيحه ويجري به ومعه على طرائق العلم باعتبار انه يبدا معهم بمثل هذا السن فيبقى من الخامسه أو ما دون ذلك ويبقى ماذا يحفظ العلم يحفظ العلم قال هنا فإذا بلغ خمس سنين اخذه بحفظ العلم وسنبين فيما بعد ترتيب المحفوظات فإن الحفظ في الصغه لنقش في حجر حول بالصغه للنقش بالحجر كما قيل ومتى بلغ الصبي ولم يكن له همه تحث على اكتساب العلم بعد فلا فلاح له لا فلاح له يعني لن يفلح بالمعنى السابق الذي ذكرناه اذا لن يفلح أو فلا فلاح له يعني لن يكملن لن, لن يكمل وقال رحمه الله تعالى في بيان طريق احكام المحفوظ وهذا من الامور المهمه اذا بين اولا ما يتعلق باهميه الحفظ ودلل عليه بادله الشرع وهذا مهم جدا أن تقف عليه لان يظن انه لم ياتي دليل شرعي يحث الأمة على حفظ العلم الشرعي حفظ الشريعة ثانيا بين أن اول ما يكون ماذا يكون الحفظ يكون في الصغري فمن فاته الحفظ هو في نفسه والعلم حينئذ فليجعل ذلك في في ثم بين الطريقه في احكام المحفوظ كيف يكون قال رحمه الله الطريقه في احكام كثرة الاعاده فقط هذه تكفي كثرة الاعاده ثم الكثرة تختلف باختلاف زيد عن عمرو صحيح كثره تختلف باختلاف زيد عن عمرو فليس ثم ما يقلد الشخص الاخر فقد يقلده ويكون هو السبب هو السبب عن العلم إذا قلد غيره في المنهجيه هكذا مطلقا دون تفصيل نقول هذا قد يكون ماء قد يكون سببا في انحرافي عن العد وانما كل انسان بد أن يعرف قدراته من الذي يستطيع أن يحفظه وما الذي لا لا يستطيع الطريق في احكامه كثرة اعاده والناس يتفاوتون في ذلك يتفاوتون في في ذلك باعتبار الصبر وباعتبار القوة وباعتبار ماذا الادراك وعدم الادراك عدم الادراك لان الناس منهم من يحفظ سريعا منهم من لا يحفظ سريعا منهم من هو بطيء في الحفظ بطيء في النسيان الى اخره عين اذا يختلفون فعين يختلف ماذا يختلف النظر في كيفيه الحفظ قالوا الناس يتفاوتون في ذلك فمنهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار قله التكرار ويثبت معه المحفوظ يعني يكرر 20 مرة بل قد يكرر مرتين ثلاثه قد يحفظ لاشكال هذا موجود في في الزمن الأول ومنهم من لا يحفظ الا بعد التكرار الكثير 100 مره 200 500 الى اخره فينبغي للانسان ان يعيد بعد الحفظ ليثبت معه المحفوظ لم لم يبين هنا ويحدد لأن هذا حسن الا الا يحدد التكرار كم يكون فيجعل حينئذ ميزانا عاما لابد ان تحفظ وتكرر 50 مره هو يحتاج الى اكثر من ذلك ولا تقلد غيرك في هذه المسائل قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن فانه أشد تفصيا يعني تفلتا من صدور الرجال من النعم من عقلها في عقلها من عقلها يعني من الحبل الذي تربط فيه اشد تفصيا تفلتا القرآن هذا تعاهد بماذا بماذا بكثره الاعاده والتكرار اذا هذا بالقران ما هو اصل العلوم او اول ما ينبغي أن اعتني به ان ناظر فيه في العلم الشرعي ومع ذلك جاء النص فيه بالامر بالمعاهده يعني لابد من التكرار اذا الحفظ من حيث هو يدور على ماذا على التكرار فإذا كرر بما يوافق حفظه وتثبيته للمحفوظ فقد اتقن واحكم الحفظ فإذا لم يكرر ما يوافق حفظه ومحفوظه وتثبيته عين لم يحكم المحفوظ هذا هذا الميزان الذي يعتبر عند عند اهل العلم قال رحمه الله تعالى وكان ابو اسحاق الشيرازي يعيد الدرس 100 مره 100 مره يعيد الدرس قد يكون الدرس هنا ليس دائما المحفوظ متنا فقط وانما كذلك ما يذاكر لان الذي تحفظه لان الذي تحفظه امران النص الذي هو المتن هذا معلوم ثانيا مذاكره الشرح تحتاج الحفظ او لا تحتاج الى حفظ لانه ثم دليل ان المتن لا يذكر فيه ادله ثم دليل تزيده على على المتن اذا هذا يحتاج الى مذاكره فالقول فيه كالقول في اصله وهو المتن كذلك المعاني أو القيود أو الشروط التي تزاد أو التعاريف أو شرح التعاريف كل ذلك يحتاج الى ماذا يحتاج إلى الى مذاكرته والمذاكرة هي بمعنى الحفظ لكن قد يقال بأن بأن مجرد تكرار المفهوم قد يكون له نوع رسوخ في الفهم في الذهن بمعنى ماذا أن المفهومات لا يشترط فيها الالفاظ المسموعه وإنما يشترط فيها ماذا أن يعبر عن الفهم الصحيح بلفظ صحيح فإذا كان محكما للسان العرب وعنده شيء من لسان العرب حينئذ يسر عليه الكثير في مذاكره الشروحات بمعنى ماذا أن المتن لابد ان تعتبي حرفيا لا بد هذا باعتبار النص القراني والنص النبوي واما مع داف فالامر واسع لكن باعتبار المفاهيم اذا اردت ان تشرح حديثا ما أو تفسر آية هل لا بد ان تاتي بلفظ ابن جرير ومن كثير بعينه تحفظه أو المعاني العامه المعاني العام ان كنت ذا لسان صحيح وعندك من كلمات لسان العرب تستطيع ان تعبر عنه بما يوافق ما ذكره المفسر لكن المعنى لا يثبت إلا بالتكرار لانه قد يزول ماذا يريد بهذا الكلام ي... ما المعني بهذه الايه فيحتاج لماذا؟ الى ماذا الى تكرار فالتكرار في الشرح أقل من التكرار في المتن هذا فرق بين وإلا كل منهما لا بد من الحفظ ولا من من التكرار قال وقد كان ابو اسحاق الشيرازي يعيد الدرس 100 مره وكان اليقيا يعيد 70 مره اذا اختلف هذا 100 مرة هذا 70 مره وقال لنا الحسن ابن أبي بكر النسابوري الفقيه لا يحصل الحفظ الي حتى يعاد خمسين مرة اختلفوا اولى ابو اسحاق 100 مره اليكيا كم قال سبعين مرة حسن ابن أبي بكر هذا خمسين مرة اختلف لأن كل واحد إنما يكرر باعتباره لكن قدر المشترك هو لابد من التكرار وقل ما ذكر هو الخمسون قال وحكى لنا الحسن أن فقيها عاد الدرس في بيته مرارا كثيرا عاد الدرس اذا اراد به هذا المفهوم اراد به المفهوم فقالت له عجوز في بيته قد والله حفظته انا يعني من التكرار فقال لها فقال اعيديه ها فلما كان بعد ايام قال يا عجوز اعيدي ذلك الدرس فقالت ما أحفظه اول مره قال ماذا اعيديه فعاد الدرس كما هو حفظته لانه قريب عهد قريب عهده بعد أيام نسيته اذا التكرار انما هو للزمن المستقبل ليس لليوم وبعد ايام انما هو للزمن المستقبل ولذلك الطالب كلما اثقل المحفوظات في وقت طلمه صراحه في المستقبل بدلا من ان تذهب اوقات في استرجاع المحفوظات حينئذ يتزود من العلم بدلا من أن يرجع إلى الزمن الماضي فقال يا عجوز اعيد ذلك الدرس فقالت ما احفظه قال اني اكرر عد الحفظ لالا يصيبني معص اذا التكرار ليس ليومه هو قد يحفظه من مره او مرتين بذلك لكن إذا جاء بعده بايام او اسبوع او وسنتين اين المحفوظ حين ذهب لماذا لكونه لم يحكمه هو هذه العله والاحكام بماذا او يكون بماذا بالتكرار كلما كرر وزاد كان انفع له باعتباري ثباته اذا بين في هذا أن ان المحفوظ انما يتقن بالتكرار وان الحفظ إنما يكون محكما بالإعادة والتكرار وأما عدها وهذا يختلف باختلاف الاشخاص والناس متفاوتون فيه في ذلك وقال رحمه الله في بيان ذكر الأوقات التي يكرر فيها المحفوظات هذا قد مر في كلام مصنف رحمه الله قال ينبغي لمن يريد الحفظ أن يتشغل به في وقت جمع الهمه جمع الهمه يعني عدم الانشغال هذا من أصول الحفظ من اصول الحفظ, الحفظ له اصول سواء سنكم بعد بعد الدرس ان شاء الله تعالى عنها اولا ما هو لا علم الا بحفظ لا علم هذا اهم اصلاً لا حفظ الا بتكرار لا حفظ بتكرار لا حفظ مع انشغال قلبي المشغول لا يشغل هكذا باتفاق المشغول لا يشغل فالذي في راسه افكار وفي راسه <تصفيق> انشغالات هذا لن يستطيع ان يحفظ لن يستطيع ان يحفظ فمن اصول الحفظ ولذلك قالوا الصغير يحفظ اكثر من الكبير لماذا لانه ليس عنده هم وليس عنده غم كذلك فالذي يكون مهموما مغموما هذا حفظ أقل إن حفظ شيئا ان حفظه والذي يشتغل باي أمر من امور الدنيا هذا كذلك يكون ماذا يكون مشغولا ولذلك كان النظر في الصغر باعتبار ماذا انه كنقش على الحجر بهذا الاعتبار حينئذ يكون المناط مناطل الحفظ او شيء تقول الحكمه ماذا انشغال النفس فاذا استطاع الكبير أن يفرغ قلبه ساوا صي يحفظ لا اشكال فيه لا اختلاف اما إذا لم يتمكن هذا هو الغالب والله تعالى اعلم حينئذ نقع عنده مشكلات اذا لم يستطع ان يفرغ قلبه حينئذ نقع عنده مشكلات لان النفوس هكذا ينبغي لمن يريد الحفظ أن يتشاغل به في وقت جمع الهم ومتى راى نفسه مشغول القلب ترك التحفظ ترك الحفظ لا لا يتحفظ يعني لا يكرر من اجل ان يحفظ ويحفظ قدر ما يمكن فإن القليل يثبت والكثير لا يحصل يعني لا يحمل نفسه ما لا يطيق فاذا كان هذا لا يستطيع الا ايتين فالزم الايتين ولو رأيت من حولك يحفظون العشر والعشرين وصفحتين وال3 لا تغتر بغيرك تبه هنا انا أرى في هذا الزمان أن طلبة العلم بتقليدهم لغيرهم وقعوا في اشكالات وقد يكون هو أهل أن يواصل في العلم لكن التقليد لغيره والمنافسه غير المحموده حينئذ وقع في اشكالات فيحفظ كما حافظ غيره هذا ختم القران في في نصف سنه هو يريد أن يحفظ في نصف سنه هو لا يستطيع اذا لو صبر وأتى بجدول يليق به في سنة كاملة يكون قد حصل ما لم يحصله لو حاول في سته اشهر لكن لما اراد أن يقلد غيره حينيذ وقع يوقع في اشكالات قص على ذلك الدورات التي تكون في حفظ السنة أو نحوها حينذاق يقول هذا كله يعتبر من اشغال النفس بما لا يطيقه الانسان غالب الناس لا يستطيعون الحفظ الكثير في اليوم غالب الناس لا. ان وجد من يحفظ وجها او وجهين أو عشرا ونحو ذلك هذا قليل عزيز لا قل لا يجعل هو مناط الحكم وانما النظر يكون به بالقليل كلما قل المحفوظ فهو احسن فهو احسن حينئذ نبه من جوزي هنا رحمه الله الى ذلك قال ويحفظ قدر ما يمكن فان القليل يثبت والكثير لا يحصل لا يحصل يعني لن يحفظه ولو حفظه تكراره سيكون اقل سيمل يعني عندما تكرر انت خمس آيات هل هو كما لو تكرر صفحتين او صفحه كامله قطعا يحتاج الى وقت ويحتاج الى صبر اكثر وهذا النفوس في الغالب لا تطيق الناس دائما عكس الصبر اولى تحب الانفلات تحب ان تذهب وتاتي هذا الاصل حين إذا اراد أن يحبس نفسه ويكرر صفحة او صفحتين او ثلاث او نصف جزء بعضهم يجعل من اجله ان يمشي وينتهي من القران كل ذلك من العوائق في التحصين اذا يحفظ ما ما يقدر ثانيا لا يكثر من من الحفظ فانه فان القليل يثبت الكثير لا لا يحصل قال قد مدح الحفظ في السحال لموضع جمع الهمم وفي البكور وعند نصف الليل ولا ينبغي أن يحفظ على شاطئ نهر ولا بحضره خضره لالا يشتغل القلب علل ماذا انشغال القلب فإذا امكن أن يفرغ قلبه حينئذ استطاع أن يحفظ فكلما حاول أن يحفظ فليمهد قبل ذلك ب بعدم اشغال القلب قال وينبغي ان يريح نفسه من الحفظ يوما أو يومين ليكون ذلك كالبناء الذي يراح ليستقر يعني لا يكلف نفسه كل يوم لابد أن يحفظ يجعل له يوما لا يحفظ انما يجعل مراجعة واجعله في في علم اخر وليس المراد به انه لا يطلب العلم وانما المراد به الا يحفظ فيترك يوما أو يومين من أجل أن يستريح حينئذ ياتي يكمل بعد بعد ذلك ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان ما ينبغي تقديمه من المحفوظات فقال اول ما ينبغي تقديمه مقدمه في الاعتقاد تشتمل على الدليل على معرفة الله سبحانه ويذكر فيها ما لا بد منه على معرفة الله بناء على على عقيدته هو والا المراد به ماذا أن يقدم العقيدة الصحيحه ويتعلم العقيده وهذا قد كان في زمن سابق قد يقدمون بعض العلوم على على لكن في مثل ما نحن فيها اليوم نحتاج الى تقديم التوحيد يتعلم الانسان اولا التوحيد وهنا كذلك جعله ماذا جعله مقدما على غينه حينه مقدمة يعني متن صغير يشتمل على عقائد اهل السنه والجماعه حينه يكون مقدما من أجل أن يصحح عقيدته إذا كان نشا على عقيدة باطله وثانيا من أجل أن يحفظ عقيدته لالا تتلوث قال ثم يعرف الواجبات ثم حفظ القرآن ثم سماع الحديث ولا بد من حفظ مقدمة في النحو يقوي بها اللسان والفقه عمدة العلوم وجمع العلوم ممدوح إلا أن أقواما اذهبوا الاعمار في حفظ النحو واللغة يعني زيادة على على المطلوب من جهه الشرع ومن جهه ومن جهه العرف ترتيبه رحمه الله في البدء بالعقيده لا اشكال فيه ومع ذلك فينظر في كل زمان بحاله ينظر في كل زمان بحاله اولا لا شك انه لابد أن يقدم العقيده ثانيا أن ما يتعلق به دراسة الحديث او الفقه أو نحو ذلك هذا يختلف باختلاف الزمان و الاماكن بل حتى باختلاف الطالب الطالب الصغير الذي يبدا قد لا يحتاج الى ان ندرس عقيده يعني يحفظ القرآن وعمره ثلاث سنين هذا ماذا،, ماذا تعلمه هذا يجعل في في تحفيظ من أجل أن يختم القران اولى له من من غيره من من من دراسه متن او حفظ متن كذلك هذا اولى به اذا يختلف حتى باختلاف الأشخاص واختلاف الاعمار لكن قوله وجمع العلوم ممدوح يعني الجمع بين العلوم هو المعتمد عند اهل العلم لانها مرتبطه بعضها ببعض فلا بد ان يحفظ في كل علم مختصرا كما سياتي قال إلا أن اقواما اذهبوا الاعمار في حفظ النحو واللغة والنحو ليس باعتباره علما شرعيا يكون من المقاصد بل هو وسيلة وكذلك علم اللغة الذي وفقه اللغة هذا ليس من المقاصد إنما هو وسيلة في فياخذ ما يحتاج من هذين العلمين كغيره من العلوم كالتصريف والبيان واصول الفقه هذا ياخذ ما يحتاجه ليس المراد انه يتركه بالكلية وانما يأخذ ما يحتاجه في دراسة الشريعه التي هي المقاصد كتابا و... وسنه وياخذ ما يحتاجه باعتبار كلام اهل العلم ليس باعتبار ما يشتهر فيه في العصر لاننا في هذا الزمان بعضهم يرى بل شاع عند كثير أنك تحتاج الى الازرميه في الشريعة فقط وتحتاج الى الورقات في الشريعه هذا لا يقول الا مهرج لا يعرف العلم اصلا وإنما يحتاج أن يتمكن في النحو على الطريقه المعهوده عند العلم كذلك فيه في في الاصول وحينئذ الذي يحتاج طالب علم لا ياخذه من من معاصريه قال وجمع العلوم ممدوح إلا أن اقواما أذهب الاعمار في حفظ النحو واللغة وإنما يعرف بها غريب القرآن والحديث وما يفضل عن ذلك ليس بمذموم غير أن غيره أهم منه يعني حتى التوغر في النحو باعتبار ذاته ليس مذموما لذاته وانما لكون ماذا العمر قصير وهذا كثير حينئذ لو بقي 1000 سنه قد لا ينتهي فيحتاج الى ماذا أن يقدم الأهم على المهم فاذا كان كذلك فلا فلا يتوسع في النحو ولا يتوسع في كل ما لا يستفيد منه وانما ينظر ماذا في كل علم باعتبار ما يفيد في فهم الشرع الاصل هو الكتاب والسنه الاصل هو الكتاب والسنه فكل ما يفيد في فهم الكتاب والسنه فهو ماذا ما هو مطلوب شرعا الزياده فيه على ما يحتاجه في الشرع ليست مذمومه لذاتها وانما لكونها تصرفا عماذا عن, عن الاصل هذا وجه كلامي رحمه الله والمعتمد عند اهل العلم ولذلك قالوا ما يفضل عن ذلك ليس بمذموم من غير أن غيره أهم منهم وإن اقواما أذهب أزمانهم في علوم القران يعني التخصصات التي تكون عند بعض اهل العلم قد ينجرف الناظر في العلم فيتوسع فيه فيخرج إلى شيء لا يحتاجه فبدلا من أن يتوسع في علوم القرآن ويذكر بعض المفردات التي لا يحتاجه اصلا أو يتوسع في القراءات فينظر في الشواذ من ذلك وهذا لا يحتاجه بدلا من أن يجعل هذا الوقت في هذه المسائل لا يحتاجه يجعله في ماذا فيما يحتاجه هذا هذا التقابل هنا فيكون يشتغل بالأهم عن عن المهم فبدلا من ان يتوسع في علوم الاله أو في علوم مقاصد لا يحتاجها في اصل فام الشريعة فالاولى أن يجعل في ماذا في فهم الشريعه لانه مهما كان فالزمن عنده قصير ومهما كان فالعلم كثير عنيذا اذا حصل وحصل وحصل سيبقى عليه كثير من انتهى من بعده اين ماذا يحتاج الى وقت وهذا الوقت عزيز اذا يجعله في ماذا يجعل في في المقاصد وما يخدمها يعني أصول كل علم وامال النوادر والشواذ والنظر فيه هذه المسائل هذا لا يشتغل بها هذا الذي عناه رحم الله تعالى فما زاد في النحو وما زاد في اللغة وما زاد في علوم القرآن وما زاد في القراءات كل ذلك لا يشتغل به يشتغل به متى اذا انتهى من المقاصد وهي هات أن ينتهي من المقاصد هذا الذي علم قال وان اقواما أذهب ازمانه في علوم القرآن فاشتغلوا به فاشتغلوا بما غيره اصلح منه من الشواذ المهجوره والعمر انفس من أن تضيعه في هذا اذا العمر انفس نفيس عين ينظر في ماذا ينظر فيه في الأهم فيقدم الاهم على على المهم وان اقواما اذهب اعماره في طرق الحديث يعني في التوسع في ماذا في الأسانيد ولا شك أن النظر في الأسانيد كان في ما صح وثبت هذا يعتبر من من فلا ينظر فيه كالصحيحين وما اجمع العلم على صحته بحث فيه والنظر فيه هذا لا يجدي وليس فيه نفع البت قال ولعمري إن ذلك حسن إلا أن تقديم غير ذلك أهم فنرى اكثر هؤلاء المذكورين لا يعرفون الفقه الذي هو الزم من ذلك ومتى امعن طالب الحديث في السماع والكتاب ذهب زمان الحفظ هذا يكون عند اهل الحديث يحبون ماذا يرغبون فيه بالسماعات لان السماع سهل يميل إلى الأسهل ولا يميل إلى الانفع والانفع قد يكون فيه مشق على النفس وكونه يجلس بين يد الشيخ ويصحح النسخه من الصباح الى العشاء هذا امر سهل يعني لكن كونه يحفظ استطيع لا يستطيع فيميل إلى الأسهل وهو علم مجتهد عنيد مياله الى الاسهل لا يدل على أنه الأفضل وانه الأنفع أو لا؟ ها هل ميل الطالب إلى الاسهل يدل على أنه انفع جوابك لا لا يدل على ذلك بل الانفع هو المقدم ولو كان صعبا وشاقا على على النفس ولذلك الفهم دون حفظ هذا أسهل لكن هل هو انفع لو ورد ان في العصر الحديث الآن عندهم ماذا عندهم قضية الحفظ هذه متروكه فينظر فيه في المفاهيم ولذلك المواد كلها الان هكذا او لا حيناد المفهومات اذا هذا طريقه سهله ام لا طريقه سهله لكن هل هي انفع الجواب لا قال رحمه الله تعالى ومتى امعن طالب الحديث في السماع والكتابة ذهب زمان الحفظ واذا علت السن لم يقدر على الحفظ المهم وإذا أردت أن تعرف شرف الفقه فانظر إلى مرتبة الاصمعي في اللغه وسيبويه في النحو وابن معين في معرفة الرجال لكنهم ليس ماذا ليس فقهاء كم بين ذلك ومرتبه احمد والشافعي في الفقه كما بين السماء والارض مع كون سيبويه إمام في ماذا ها في النحو وابن معين إمام في في الرجال لكن امام أحمد إمام في الكل وهو في الفقه على على الكل وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى كم بين ذلك يعني من ذكر من الاصمعي والصيبوي وابن معين ومرتبه احمد والشافعي في الفقه ثم لو حضر شيخ مسن له اسناد لا يعرفه شيئا من الفقه بين يديه شاب متفقه فجاءت مساله سكت الشيخ وتكلم الشاب وهذا يكفي في فضل الفقه ولقد تشاغل خلق كثير من أصحاب الحديث بعلوم الحديث وأعرضوا عن الفقه فلما سئلوا عن مسألة في الاحكام افتضحوا يعني عرفوا ماذا انهم لم يعرفوا عرف الناس كذلك انهم لم لم يعرفوا اذا هذه القطعة أصل فيها ابن الجوزي رحمه الله أن المحفوظات تأتي مرتبة ثم يحفظ ما هو أهم ويقدم على على المهم والاغال في الفنون وان كان جمع العلوم ممدوح والاغال في الفنون هذا باعتبار ماذا باعتبار ذات العلم الاغال في التفسير وجعله نصب عينه او نصب عينه والاغال في شرح الحديث وجعل نصب عينه هذا محمود بكل وجه لكن لا يخرج إلى الشذوزات لا يخرج الى, إلى الشذوزات فلا يهتم بالتفسير مثلا بالإسرائيليات ويتتبع كل كتاب ذكر فيه قصص هذه ويتتبعه يقرا فيها صباحا ومساء ويحاول أن يتقنه وان يحفظها على ضيع الزمان وانما يعتمد على ماذا على الاصل هذا باعتبار الاصلين الكتاب والسنه فكيف بالوسائل التي تفضي الى اتقان هذين العلم كالنحو واللغه وحال ذلك فالاغاله فيها ليس محمودا باعتبار ماذا باعتبار أنه يقدم ذلك العلم بتمامه وكماله على النظر فيه في المقاصد وان مقدمة على الوسائل قال رحمه الله في صيد الخاطم اعلم أن المتعلم يفتقر إلى دوام الدراسه دوام الدراسه يعني المذاكره اذا ليس المراد الدراسه فقط وانما دوام فالمداومه على الحفظ اصلا والمداومه على المذاكرة اصلا لماذا لان قد يحفظ اياما ثم يترك قد يذاكر اياما ثم ثم يترك هل الاستفاده الجواب لا بد من ماذا لابد من المداومه يعني الملازمة لابد من من الملازمه قال اعلم أن المتعلم يفتقر إلى دوام الدراسه ومن الغلط الانهماك في الاعاده ليلا ونهارا فانها لا يلبث صاحب هذه الحال الا اياما ثم يفطر أو يمرض بمعنى ماذا انه يكلف نفسه مالا ما لا يطيق فيريد أن يحفظ 40 بيتا في يوم واحد أو أن يحفظ عشر صفحات من القران في يوم واحد فيهلك نفسه صباحا ومساء هذا سيفتر قطعا وينقطع أو أنه يمرض او أنه <تصفيق> او انه يمرض قال ومن الغلط تحميل القلب حفظ الكثير أو الحفظ من فنون شتى في وقت واحد بيته مالك فيت السيوطي الى خليل هذا غلط وليس بي بصوما الا اذا وجد افذاذ من الناس فهذا يختلف باعتبار حكمه اما العاصرو فلا قال ومن الغلط تحميل القلب حفظ الكثير أو الحفظ من فنون شتى فإن القلب جارحه من الجوارح وكما أن من الناس من يحمل المئة رطل ومنهم من يعجز عن 20 ومنهم من يعجز عن عشرين رطلا فكذلك القلوب اذا يختلفون ممكن بعض الناس أن يحمل 100 رطم واخر لا يستطيع اذا هذا قد يستطيع ان يحفظ وجهين في القرآن واخر لا لا يستطيع لكن الغالب لا فاذا كان كذلك فيعلق الحكم حينئذ على على الغالب لكن كل انسان اعرف بنفسه فإذا علم من نفسه أنه لن يستطيع فحينئذ الترك هو الطريقة المحموده ويحفظ شيئا فشيئا وان قل ولذلك قد ينتج الانسان ولو يحفظ كل يوم بيتا واحد إذا عجز إذا استطاع لا يبخل على نفسه ولكن إذا عجز أن يحفظ فليحفظ كل يوم ولو بيتا واحدا ولو ايه واحدة ويكررها ساعة من الزمن ساعتين حينئذ يبقى مع الزمن حينئذ يصير القليل كثيرا ويحفظ وينتهي وهذا اصلا معتبر قال فكذلك القلوم فياخذ الانسان على قدر قوته ودونها فانه إذا استنفذها في وقت ضاعت منه اوقاته وكذلك أو يحتاج الى ماذا إلى اعاده كل ما أكثر من المحفوظ ستقل عنده ماذا الاعاده إذا أكثر من المحفوظ ستقل عنده الاعاده والتكرار وعليذا إذا قلل من الاعاده والتكرار سيحتاج الى ماذا إلى الى اعاده مره أخرى للمحفوظ فيقع في خلل لكن لو قلل المحفوظ كثرت عنده ماذا الاعاده فايوهما اولى ان يقلل المحفوظ مع اكثار الاعاده لانه قطعا أن تجرب ومثلاذ الامور ليس لا باس ان ندخل في تجارب من أجل ان يستيقن من اجل ان يطمن قلبه فاذا كان كذلك فليجرب يحفظ صفحه كامله في يوم وينظر كم يعيد ويحفظ نصف صفحة في يوم وينظر كم كم يعيد ويختبر بعد ذلك بعد أسبوع أو أسبوعين فلينظر حينئذ ما الذي بقي وما الذي ذهب قال والصواب أن يأخذ قدر ما يطيق ويعيده في وقتين من النهار والليل بمعنى أنه يحفظ في اول النهار مثلا ولا يتركه الى ثاني يوم في نفس الوقت وانما لابد ان يجعل له في وقت آخر اعاده فإذا حفظ بعد الفجر فليعد مراجعته بعد المغرب أو بعد العشاء واذا حفظ بعد العشاء فليراجعه بعد الفجر وهكذا مرة بالليل ومره بالنهار وهو بحسب حاله الا يلزم مره بالليل ومره بالنهار قد تكون ماذا مرتين في النهار وقد تكون مرتين في في الليل ولو زاد كذلك لا اشكال فيه قال ويرفه القوى في بقيه الزمان يعني يوسع والدوام اصل عظيم الدوام اصل عظيم يعني المداومة على الحفظ اصل في هذا الباب وكذلك المداومه على المذاكرة اصل في هذا الباب الذي يقرا ساعه ويترك ساعات ويحفظ يوما ويترك اياما لو اشتغلت بالتسبيح لكان اولى لك اعظم اجر ان شاء الله تعالى ولو استغلت بقراءه القرآن بالطواف لكان اولى لك لماذا لأنك تضيع الزمان في غير فائدة في غير فائده ولذلك لابد أن يعقد مع نفسه ماذا جزما انه اذا بدا يحفظ لا بد ان يستمر على على حفظ وان قل ولذلك لو كان يحفظ مثلا خمسه ابيات في كل يوم جاء في يوم شغله احفظ لو بيتا واحدا لا يترك المحفوظ بالكلية وانما تاخذ ماذا ولو قل لا بد ان تحفظ لا تغيب شمس يومك كما قال ابن القيم رحمه الله الا وقد اودعت صدرك شيئا محفوظا لا تغب عليك شمس يومك إلا وقد اودعت صدرك قلبك شيئا من العلم يعني تحفظه كل يوم تحفظ شيئا ولو كنت عالما تحتاج الى ان تحفظ حينئذ تزداد علما قال رحمه الله تعالى والدوام اصل عظيم فكم ممن ترك الاستذكار بعد التحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي يا لله يعني عمر احيانا تحفظ الفيه كامله هذه في سنه تحفظها فتذهب سدى هكذا دون مراجعه ودون احكام للمحفوظ حين تحتاج الى ماذا الى وقت اخر هذا ضيعوا لي للأوقات. ثم قالوا الحفظ أوقات من العمر فافضلها الصبا وما يقاربه من أوقات الزمان وافضله عادة الأسحار وأنصاف النهال والغدوات خير من العشيات وأوقات الجوع خير من أوقات الشبع ولا يحمد الحفظ بحضره خضره ولا على شاطئ نهر لأن ذلك يلهي والأماكن عاليه للحفظ خير من السوافل ثم قال والخلوه اصل المداومه اصل والخلوة أصل خلوه ماذا مراد به العزله عن الناس حينئذ لابد أن ان يجعلها كذلك اصلا قال وجمع الهم اصل الاصول هذا اذ عندنا ابن جوزي رحمه الله تعالى اعتنى بقضيه الحفظ وكيفيه العلم في صادر الخاطره عنايه فائقه لابد ان ترجع إلى الكتاب وتقراهم مرة أخرى لا يكفي هذا حينئذ جمع الهم اصل الاصول المداومه أصل الخلوة اصل اذا جمع الهم يعني عدم ماذا عدم التشتت ليس عندي الا العلم فاجمع همي وقلبي وكلية على ماذا على الحفظ والمذاكر هذا أصل الاصول الذي يجانب هذه الامور كلها ولا يجعلها أصولا عند بل لا يعرفها هذا لن يحفظ سيقع عنده ماذا سيقع عنده خلل وجمع الهم اصل الاصول وترفيه النفس من الاعاده يوما في الأسبوع ليثبت المحفوظ يعني لا من ماذا لا من اجازه لكن اجازه قليله يعني اليوم كله يجلس يقول اجازه ياخذ اجازه عن الحفظ فيجعل ماذا فيجعل اليوم نظرا نظرا في تراجم مثلا أو في مراجعة القرآن ونحو ذلك اما يترك العلم كليا لا ليس في العلم ليس في العلم اجازه حتى لو يوم العيد لاستطعت أن تقرا فقرا قال ليثبت المحفوظ وتاخذ النفس قوة كالبنيان يترك أيام حتى يستقر ثم يبنى عليه وتقليل المحفوظ مع الدوام أصل عظيم تقليل المحفوظ مع الدوام اصل عظيم تقليل المحفوظ مع الدوام اصل عظيم يعني أصل عظيم في السمرارك في العلم والحفظ اما الاكثار ثم قطاع هذا لا تستسيد به شيئا البتة قال رحمه الله والا يشرع في فن حتى يحكم ما قبله هذه من احدى الطرق عند عند العلم أنه إذا استطاع طالب العلم أن يفرد كل علم على حده لكن بطريقته العلميه حينئذ فهو حسنا وان لم يستطع حينئذ ياتي الى الطريقه المشرقيه كما يقال بمعنى أنه يجمع بين بين العلوم لكن افراد كل علم باعتبار ماذا باعتبار أنه ينظر فيه باعتبار المحفوظ وباعتبار مذاكرة المحفوظ يعني لا ياتي يقول ماذا اريد أن افرد النحو مثلا اريد ان افرد النحو يقرا النحو فقط فياخذ الاجروميه هنيدي كيف تقرا الاجروميه لو كان صبيا صغيرا هينيدي نحتاج الى ان يفك له ماذا عبارات فقط لانه لا يستوعب لكن لو كان كبيرا يستوعب ها هل نقول له فك عبارات الجواب لا وانما ياخذ الازرميه بعده شروح للعلم من أجل أن يرتقي لانه سيتفرغ يومه كله ماذا زمنه كله للعلم الواحده فلابد أن ان في الازرميه مثلا عدة شروح ثم إذا انتهى منها على هذا الوجه انتقل للكتاب الآخر ثم كتاب الثالث فيجمع بين المبتدئ والمتوسط واول منتهي في خلال سنة سنة ونصف اذا به قد انتهى من العلم وصار معلما في هذا العلم وأما أنه يبقى أنه يتفرغ العلم ويأخذ مفردة مفردة وكل على فك عبارات الى ان يصل إلى الفيه فهذا ضيع للزمان لانه سيبقى اوقات ليس عنده ماذا ما يقراه اذا كل فن حتى يتقنه بمعنى انه ينتهي منه حظا وفهما وهذا لن يكون بماذا باعتبار ما قد شاع اليوم أن الذي يصل إلى الالفي قد يكون مبتدئا لا ادري كيف يكون مبتدئا فعند ان يدرس ادرميه او يدرس الملحه والقطر ويدرسه على وجه ماذا فك العبارات واذا وصل إلى الالفي قال هذا كذلك مبتدئ قل هذا مغالطه لي ما عليها العلم بل لابد أن ينظر في كل متن بحسبه فإذا أخذ المتن وكان صغيرا في السن ونحن نرى الان في هذا الزمن قليل من يطلب العلم وهو صن غيره سن حينئذ المبتدئ في هذا الزمان هو متوسط في الزمن المتقدم لانهم يكادن يطبقوا على ماذا على أن المبتدئ هو الذي لا يتصور اصلا المسائل يعني لو قيل له صلاه قال ما ادري الصلاه هذه ما معنى الصلاه صيام ما معنى الصيام ما ادري عام خاص ما يدري عن التصورات ليس عنده تصور اصلا يعني لو لو جاء انسان كافره واسنف دخل في الإسلام لو سالته اي سؤال يتعلق به مسائل علمي لا لا يحسن الشيان هذا الذي ليس عنده ماذا عنده تصور عام هذا يسمى مبتدئا إذا جاء أن يطلب حينئذ لابد من الترفق به اما في الزمن هذا لا فلا الله اعلم ان لا يكاد أن يوجد طلبه العلم الا هم قد تجاوزوا اعمارا وتجاوزوا كذلك ما يتعلق به بالدراسه النحويه الطالب الذي يكون في جامعه أو يكون في معهد هذا لا ينبغي أن يحتقر نفسه وفهمه ولا ينبغي كذلك للمعلم أن يحتقره كانه لا يفهم شيئا بل يعطيه ماذا ما, ما يفهمه اذا هو سيفهم لو شرح له سيفهم اذا اتقان كل علم بهذا الاعتبار أن يتفرغ للمتن بعده شروح بحيث يخرج منه وقد ضبطه ضبطا جيدا اما مجرد فك العبارات هذا لا يسمن ولا يغني من جوع البتة وانما يصلح مع طالب علم عنده سوء فهم او ضيق فهم أو يكون صغيرا في السن اما الذي يفهم ونحو ذلك ويعلم ذلك من نفسه فلا يضيع عليه الزمان قال رحمه الله تعالى والا يشرع في فن حتى يحكم ما قبله ومن لم يجد نشاطا للحظ فليتركهم إذا وجد من نفسي عدم النشاط فليت لماذا لانه لو جاهد نفسه وكبر نفسه حينئذ قد دقع ماذا قد دقع في حرج لكن هذا بشرط مقيد عند العلم بمعنى أنه إذا كان لا يلد في نفسه اشراحه للحفظ اول يوم تركه وثاني يوم تركه لا يسكن لكن ثالث يوم لا لان هذا ماذا هذا اتباعه للشيطان الهوى ليس ليس النفس والاسترواح النفس بالطبع قد تزول بيوم او يومين تسريح اما ان يبقى كل يوم يريد ان يحفظ ويريد في نفسه مشقه أو يجد في نفسه شيء من الحرج قل هذا لا هذا على ان ثم شيء آخر غير الملل غير الملل لان الملل اذا اذا علم سببه استطع ان يعالجه واذا لم يعلم سببه عنيد فليرجع إلى نفسه قد يكون ثم ذنب قد حصل عنده قال فان مكابره النفس لا تصلح قال واصلاح المزاج من الاصول العظيمه مزاج البدن يعني ماده الطبائع والتركيب اراد به ما يشير به بعض أهل العلم الى إلى الماكولات التي قد تنفع في الحفظ وهذا كما ذكرنا سابقا لو اخذ بها فيما هو معلوم لا اشكال فيه لكن لا يتبعها قال فإن للمأكولات اثرا في الحفظ قال الزهري ما اكلت خلل منذ عالجت الحفظه وقيل لأبي حنيفه بما يسعان على حفظ الفقه قال بجمع الهمه كذلك جمع الهم في في الفقه وفي غيره العلم كله لن ينفع ولن ينتفع الا اذا جمع همه بمعنى انه لا يشغله إلا العلم ليس اما امور أخرى تتعلق بتفرقه قلبه وقال حمد بن سلمة بقله الهم وقال مكحول من نظف ثوبه قل هم ثم لينظر ما يحفظ من علم فإن العمر عزيز والعلم غزير وإن اقواما يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره اولى منه وإن كان كل العلوم حسنا يؤكد ابن الجوزي رحمه الله ان الاشتغال بكل العلوم ممدوح وحسن لكن يبقى النظر في ماذا في ما يستفيد منه عاجلا في علمه وما لا يستفيد منه عاجلا فالذي لا يستفيد منه فهو المهم فهو المهم فيقدم عليه الأهم أو غير مهم فيقدم عليه المهم والاغراق والاغال في العلوم وتفاصيلها وتفريعاتها هذا يشغل الإنسان عن عن الاصول وكل ما يشغل عن الأصول فهو فهو متركن. قال ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل وأفضل ما تشغل به حفظ القران انظر هذه من الاشياء التي تختلف في كتاب الحث على حفظ قدم ماذا مقدمه في العقيده وهنا قال حفظ القرآن هذه يدل على ماذا على أن هذه المسائل ينبغي أن ينظر فيها الناظر لا يقلد غيره فيها فإذا راى من نفسه انه الان في هذا الزمن يحسن ان يصلي ويحسن ان يتوضا بمعنى ان عنده ما يكون من فروض الاعيان واذا علم من نفسه أنه لو اعتكف على القرآن حفظه في في سنه مثلا ويتفرغ بعد ذلك إلى العلم وانه لو اشتغل بين القرآن وبين المتون قد لا يستطيع فتفرغ قل لا باس به والذي يستطيع ان يجمع بين حفظ القرآن وبين حفظ المتون وجد معلما قد يفوت ونحو ذلك حين اذا يجمع اذا يختلف باختلاف الاشخاص ليس لو قاعدة نعم الصبي الصغير هذا ننصح بماذا بانه يتفرغ لحفظ القران لا سيما اذا كان في الخامسه وما وما دون واما من كان فوق الخامسه عشر وال20 حذانه هذا ان استطاع ان يجمع فليجمع ان وجد قوة على أن يتفرغ للقران من أجل ان يحفظه حينذ يحفظ هذه ترجع إلى كل شخص بحسبه ولذلك اختلف كلامه هنا وهناك قال حفظ القران ثم الفقه وما بعد هذا بمنزلة تابع ومن رزق يقظه دلته يقظته اذا اذا كان عنده يقضاء وعنده اراده جازمة وادرك حقيقة العلم استطاع اذا ان يصل إلى ما مطلوب فكل انسان عربي بنفسه فلم يحتج الى دليل ومن قصد وجه الله تعالى بالعلم دله المقصود على الأحسن وتق الله ويعلمكم الله اذا جعل هنا ماذا مما يفيد في معرفة التفاصيل في المنهج المعتبر في ترقي المحفوظات جعل حسن النية معينا على ذلك لانه ماذا لانه من توفيق الله تعالى لي للعبد لكن يبقى ان يكون ماذا ينبغي أن ينظر إلى أنه لا يخرج عن المشهور المعتمد عند اهل العلم فما يحفظ في النحو المشهور المعتمد هو الذي يعتمد ولا ياتي لشذوذات كلما جاءنا شخص آخر اعجبه متن فاذا به نشره وشرحه وحينئذ نقول هذا ماذا هذا اتى بجديد نقول ارجع الى ما عليه اهل العلم لأن كل كتاب اشتهر عند اهل العلم فهو مخدوم اما بالشروحات اما بالمنظومات اما بالحواشي والحوادث وقال كذلك فأما تدبير العلم فينبغي أن يحمل الصبي من حين يبلغ خمس سنين على التشغلي بالقران والفقه وسماع الحديث ولتحصل له المحفوظات أكثر من المسموعات لان زمان الحفظ الى خمس عشرة سنة فإذا بلغ تشتدت همته <تصفيق> هذا من عند جوزي رحمه الله تعالى يعني من 5 سنين الى خمس عشرة ضيق واسع وإلا قد يحفظ ما ما زاد على على هذا العمر لان المناط ما هو ها جمع الهمي, جمع الهمي الذي يشتت نفسه في الدنيا ويذهب يمنه ويسره ويجعل في راسه كل مشكلة في الأمة هذا لن يحفظ شيئا لن يحفظ شيئا واذا عرف المقصود من نظر الى واقعه وما الذي يحتاجه وما الذي يمكن أن يعرض عنه حينئذ ينظر اليه بهذا الاعتبار مناط الحفظ وماذا ها جمع الهمي متى ما جمع همه وعقبل على محفوظه حينئذ ماذا سواء كان 15 او 30 او 40 الى اخره قال وأول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن متقنا فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم ثم مقدمة من النحوين يعرف بها اللحن ثم الفقه مذهبا وخلافا مذهبا وخلافا وما امكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن وليحذر من عادات أصحاب الحديث فإنهم يفنون الزمان في سماع الاجزاء التي تتكرر فيها الاحاديث يعني من يشتغل بالحديث عنده فتن عظيم والى زماننا هذا شغلون الناس بما لا فائدة فيه لاسيما فيما يتعلق به بالسماعات وحتى في هذا الزمن الآن ارادوا أن يرجعوا الى الى الزمن الأول في بالسماعات يجلسون من الصباح الى المساء يقرأ المعلم وهو يضبط فقط كان المعلم عنده نسخه وليس المعلم عنده نسخه ولا ولا الطالب فاضاعوا الزمان في ماذا في ما يسمى ب السماعات هذا كله من ضياع الاوقات فلا تشغل نفسك به بذلك والكلام قديم فالمجوز رحمه الله بين ذلك قال وليحذر من عادات أصحاب الحديث اذا عندهم عادات سيئه وهذه تفسد العلم تفسد العلم إلى زماننا هذا ولذلك صار الان من يحفظ مختصرات في الصحيحين صار يفتي هكذا لمجرد صار يذكر لكون ماذا حفظ الصحيحين في دوره فلان وفلان عليده يقول هذا ماذا هذا لا يدل على العلم لا يدلون على لماذا لان الحفظ المجرد لا يكفي فهم يهتمون دائما لماذا بالحفظ فقط ويهتمون كذلك بعدد ما يحفظ من الاحاديث ثم يحاربون دراسة النحو ودراسه الاصول الى اخره ويزهدون الناس في, في ذلك ولا شك ان هذا من الجهل العظيم ومن الصدي عن الفقه في الدين ليس مجرد حفظ الاحاديث يكون ماذا يكون فقيها إذا حفظ القرآن ليس بمجرد حفظ القرآن صار فقيها باب اولى ماذا حفظ الحديث إذا كان لا يتفقه لا يصل فقيه مرجع للامه في, في فيما إذا حفظ القران فكيف اذا حفظ السنة هذا باب اولى واحرى لكنهم جهله قال فيذهب العمر وما حصلوا فهم شيء فإذا بلغوا سنا طلبوا جواز فتوى او قراءه جزء من القرآن فعاد القهقره لأنهم يحفظون بعد كبر السن فلا يحصل مقصودهم فالحفظ في الصبا للمهم من العلم عصر عظيم وقد راينا كثيرا ممن تشاغل بالمسموعات وكتابة الاجزاء وراى الحفظ صعبا فمال إلى الاسهل تبين في المنهجية ليس ليس ترجيح بالاسهل إنما ترجيح بماذا بالانفع وقد يكون الاسهل ما الاسهل الكسمي ليس فيه مشقه ولذلك كما ذكر ابن الجوزي هنا رحمه الله وكما هو مدركم كذلك في في العصر أن الاشتغال بالحديث والسماعات ونحو ذلك والاجازات هذا سهل على النفس لانه لا يقارن حفظ ولا فهم ولا دراسه وأما مجرد السماع واما مجرد الحفظ مع الفهم فهذا شاق على انفس اذا الأسهل ليس هو الضابط الضابط ان يكون ماذا أن يكون الأنفع ولذلك قال فمال إلى الأسهل فمضى عمره في ذلك فلما احتاج الى نفسه قعد يتحفظ على كبر فلم يحصل مقصوده فليقظ لتفهم ما ذكرت يعني تيقظ يطالب علم لي لهذا وانظر في الاخلاص فما ينفع شيء دونه ثم قال رحمه الله اعلم انه لو اتسع العمر لم امنع من الاغاله في كل علم إلى منتهاه الى منتهى غايته غير أن العمر قصير والعلم كثير فينبغى للانسان أن يقتصر سيبين ماذا الاقتصار يعني ما الذي يختصر عليه أو ما يسمى عندهم بماذا؟ بما تأخذه وتكتفي به دون غيره ولذلك الكلام في هذه الكتب فيما يتعلق بكيفيه التعلم وحال ذلك ينظر الى طرائقهم فإذا قال مثلا أن المعلم لا ياتي بالخلافات في في درسي ليس مراد مجرد ذكر الخلاف وانما مراد ماذا أن يذكر الخلاف دون ترجيح هذا الذي يعتبر ماذا يعتبر منكرا عند العلمى ابن جوزي رحمه الله تعالى اراد ان يبين ما الذي يحتاجه يقتصر عليه قال رحمه الله تعالى فينبغي للانسان ان يقتصر من القراءات إذا حفظ القرآن على العشر لا تزد العشر فقط يعني ماذا يعني ما زاد عن العشر الاشتغال به عنده ماذا حسن لكن العمر ماذا لا يكفي وأما العشر فهذا أقل ما ما يقتصر عليهم هذا عجيب بالنسبة لزماننا قال ومن الحديث الذي يختصر عليه ماذا على الصحاح والسنن والمساني المصنفة ما بقي شيء فان علوم الحديث قد انبسطت زائدة عن الحد والمتون محصوره وانما الطرق تختلف وعلم الحديث يتعلق بعضه ببعض وهو مشتهى يعني تشتهي النفس وافق الفطرة مشتهى والفقهاء يسمونه علم علم لانهم يتشغلون بكتابته وسماعه ولا يكادون يعانون حفظه عرفت الآن ولذلك اذا وجد الان الاجازات ونحوها هذه فاعلم السر قال ويفوتهم المهم وهو الفقه وقد كان المحدثون قديما هم الفقهاء ثم صار الفقهاء لا يعرفون الحديث والمحدثون لا يعرفون الفقه فمن كان ذا همة ونصح نفسه تشغل بالمهم من كل علم من كل علم وجعل جل شغله الفقه فهو أعظم العلوم واهمها قد قال ابو زرعة كتب إلي ابو ثور فإن هذا الحديث قد رواه 98 رجلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي صح منه طرق يسيرة فالتشاغل بغير ما صح يمنع التشاغل بما هو أهم ولو اتسع العمر كان السفاء كل الطرق في كل الاحاديث غاية في الجوده ولكن العمر قصير ولما تشغل بالطرق مثل يحيى ابن معين فاته من الفقه كثير حتى انه سئل عن الحائض اي يجوز ان تغسل الموتى فلم يعلم فلم يعلم هكذا قال والعهده عليه حتى جاء ابو ثور فقال يجوز لأن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت أرجل رأس كنت أرجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حي فيحيى اعلم بالحديث منهم ولكن لم يتشاغل بفهمه فانا انهى أهل الحديث أن تشغلهم كثرة الطرق ومن أقبح الأشياء أن تجري حادثه يسال عنها شيخ قد كتب الحديث 60 سنه فلا يعرف حكم الله عز وجل فيها وكذلك انى من يتشاغل بالتزهد والانقطاع عن الناس أن يعرض عن العلم بل ينبغي أن يجعل النفس منه حظا ليعلم ان زل كيف يتخلص يعني لو كان اراد أن يتزهد أن يعتزل الناس ولم يكن ذا علم يعني لم يكن من العلماء لابد ان ياخذ حظا وماذا من العلم من اجل أن يعرف مداخل الشيطان فالشيطان اكثر ما ياتي من يعتزل الناس يعني لابد أن يعرف مداخل الشيطان وكيف يتخلص منه اذا هذه الجملة تتعلق بماذا بالحفظ وهو من أهم ما يعتني به من أراد أن يسلم من الزلل في المنهجية بطن العلم وقلت لك سابقا طالب العلم لا تهتم بماذا تحفظ ما الذي تحفظه من المتون وان كان هذا هو الغايه عند طلبه العلم اليوم إذا اراد أن يسال قال ما الذي احفظه في كذا وكذا لا شك انه يسال لكن ثم ما هو اهم من, من ذلك كيف يحفظ هذا مقدم على ماذا تحفظ كذلك واختبركم ان شاء الله تعالى غدا غدا ان شاء الله تعالى. تكون درس بعد العشاء أختبركم في كل ما قلته هل الحفظ املا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين